ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس ِ ذ ا طلعت َََْ تزور ََُْ عن َْ كهفهم ِِْ ذات ََ اليمين ِْ و إ ِ ذ َ ا غربت َََْ تقرضهم َُُِْ ذات ََ الشمال ِِّ وهم َُْ في ِ ف َ ج َ و ٍَ منه ُِْ ذلك ََِ من ِْ آ ي َ ا ت ِ الله َِّ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ف ايها ن ظ ر أ ي ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم, يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إ ذ ا أ ب د ا وكذلك أ ع ث ر ن ا عليهم ليعلمون ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خ م س ة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل رب ي أ ع ل م بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائه سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمعه ما لهم من دونه من ولي ولا تشرك في حكمه أ ح د ا واتل ما اوحي إ ل ي ك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شئ فليؤمن ومن شئ فليكفر إ ن ا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات إ ن ا لا نضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا أ و ل ئ ك لهم جنات عدن تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها مُتَّكِئِينَ فِيهَا على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 ولولا ادخلت إد جنتك قلت ما ش ي ء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترن ي أ ن ا أ ق ل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين ي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه ة على ع ر و ش ا خاوية وهي على عروشها ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا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 إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن أ م ر ربه أ ف ت ت خ ذ و ن ه وذريته أ و ل ي ا ء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم ؤ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا و ج ع ل ن ا لمهلكهم موعدا و إ ذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ح حتى أ ب ل غ مجمع البحرين أ و أ م ض ي حقبا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 قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا و حتى إ ذ ا أ ت ي ا أ ه ل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها ج د ا ر ي ر ي د أ ن ي ن ق ض ف أ ق ا م ه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 وكان أ ب و ه م ا صالحا ف أ ر ا د ربك ان ي ب ل غ أ ش د ه م ا و ي س ت خ ر ج كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ي ذلك ت أ و ي ل ما لم تسطع عليه صبرا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 وجدها تغرب في عين ح ا م ي ة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إ م ا أ ن تعذب و إ م ا أ ن تتخذ فيهم حسنا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 إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إ ن ياجوج وماجوج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دوني أ و ل ي ا ء إ ن ا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا